بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اهتدى بهداه واسال الله ان يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا وبعد ايها الاحبه فسلام الله عليكم ورحمه وبركاته حكايه اليوم حكايه رقيقه لطيفه من لطائف امير الشعراء احمد شوقي يتناول فيها قصه احدى العصافير وهي تعلم ابنها الطيران ويستعجل الولد فيقع فيخرج احمد شوقي رائعته هذه ليعلمنا شيئا يقول رايت في بعض الرياض قبره القبره نوع من العصافير يعني رايت في بعض الرياض الرياض بقبره تطير ابنها باعلى الشجره وهي تقول يا جمال العش لا تعتمد على الجناح الهش وقف على عود بجنب عودي وافعل كما افعل في الصعود فانتقلت من فنن الى فنن وجعلت لكل نقلة زمن كي يستريح الفرخ في الاثناء فلا يمل في قل الهواء لكنه قد خالف الاشارة لما اراد ان يظهر الشطارة وطار في الفضاء حتى ارتفع فخانه جناحه فوقع فانكسرت في الحال ركبتاه ولم ينل من العلى مناه ولو تمنى ما لما تمنى وعاش طول عمره مهنا لكل شيء في الحياه وقته وغايه المستعجلين فوته يرحم الله امير الشعراء هذه قصه رمزيه الذي يستعجل في اموره ويستعجل الشيء قبل اوانه ويستعجل التصدر والرئاسه قبل ان يتاهل لها ويستعجل في حكمه على الناس قبل ان يعرف حقائقهم ويستعجل في تقييمه للافكار قبل ان يدرسها ويعرف ما وراءها ويستعجل في حكمه ولا يتامل ويتثبت حتى يعرف الصواب من الخطا والله تعالى يقول فتثبتوا لكن هكذا خلق الانسان خلق عجولا قال الله تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاؤه بالخير وكان الانسان عجوله اي ان طبعه العجله طبع تبع عليه الانسان يعجل بسؤال الشر كما يعجل بسؤال الخير وقد قال تعالى خلق الانسان من عجل وقال جل وعلا ولو يعجل الله للناس الشر تا جالهم بالخير لقضي عليهم اجلهم طبع في الناس يسالون الشر بسرعه اول ما يحصل حاجه يزعل من واحد كده على طول يقول يا رب خذه يا رب اقتله يا رب اصبه وحتى مع نفسه يعني ينزل به تنزل به نازله فيذل على نفسه ومع اولاده وعلى اهله وعلى ماله ولو ان الله يستعجل لهم كما يستعجلون لانفسهم لقضي اليهم اجالهم فلا درو الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون العجله يا اخواني سبب لكثير من الاخطاء وسبب لكثير من المفاسد وهذا ربنا تبارك وتعالى يقول لنبيه العظيم صلى الله عليه وسلم يدعه الى التاني وهو ياخذ القران من جبريل كان جبريل عليه السلام حين ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقران كان النبي يستعجل في القراءه وراء جبريل فقال له رب العزه تبارك وتعالى ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما لانه سيدنا النبي كان يزداد حرص ويخاف ان يتفلت منه شيء فكان يحرك لسانه مع جبريل ويسرع في القراءه مع جبريل فنزلات الايات الكريمه في سوره القيامه لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقران فاذا قراناه فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانه في, في صحيح البخاري عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده وكان مما يحرك شفتيه يعني على طول يتكلم ورا سيدنا جبريل فينزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانك ان علينا جمعه وقرانه يعني علينا ان نجمعه في صدرك فاذا قرانه فاتبع قرانه اي استمع وانصت ثم ان علينا بيانه ثم ان علينا ان تقراه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل واقول واذا كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالتاني مع القران مع الوحي فكيف بغير ذلك من الامور وكيف بنا نحن اليسنا اولى بالتاني في امورنا كلها كم ثوت الاستعجال من خيرات كثيره هذا سيدنا موسى عليه السلام استعجل مع الخضر وساله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددنا لو ان موسى صبر حتى يقص علينا من امرهما يعني لو انه صبر لعرف اشياء اخرى وعرفنا اشياء اخرى مما يفعله هذا العبد الصالح ولذلك كان النبي يدعو الى التأني ويذم العجلة ويقول صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه ابو يعلى عن انس التأني من الله والعجلة من الشيطان واخرج الترمذي عن سهل بن سعد ايضا الانات من الله والعجله من الشيطان واخرج الترمذي ايضا عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمت الحسن والتؤد يعني التمعن والتاني والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوه وقال صلى الله عليه وسلم ايضا فيما اخرجه ابو داود عن سعد ابن ابي وقاص التؤادة في كل شيء خير الا في عمل الاخرة في عمل الاخرة اسرع لكن في امورك العامة تأنى والتائد واذا هممت بشر فاتائد وراجح نفسك اما في الخير فاعجل بالخير والنبي صلى الله عليه وسلم مدح اشجى عبد القيس حين جاءه وفد من عبد القيس مدح الاشجى رجل فيهم اسمه المنذر يقال له الاشج لخصلتين فيما اخرج الامام مسلم قال للرجل ان فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والاناء فمدح الرجل بهذا وجاء وقال له ان الله يحبك لهاتين الخصلتين ومن اسوء ما تقع فيه العجله الاسراع في الفتوى مما لم يتاهل لها والاسراع في الحكم على اهل العلم من لم يعرف اقدارهم واوزانهم وهو ما يقع فيه كثير من الشباب العجول للاسف فيسرع في الكلام على اهل العلم يسرع في الفتوى احيانا وهؤلاء الصحابه يقول عبد الرحمن بن ابي ليلى ادركت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 و100 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحدث احد منهم الا ود ان اخاه كفاه الحديث وما استفتي احد منهم الا ود ان اخاه كاهو الفتيه صحابه يتدفعون الفتيه فكيف بالذي احجل كلما سمع مساله اراد ان يجيب عليها قرى بعض الكتب او تعلم بعض الاشياء فظن نفسه عالم الدنيا والاخره فانطلق يفتي مع قله علمه وبضاعته لابد ان يتع... يتامل الانسان ولا يستعجل الطالب في التصدر وفي الرئاسه وفي الفتوى الى اخره ولذلك قيل ان من فتنه العالم ان يكون الكلام احب اليه من الاستماع وقيل في الاستماع سلامه وزياده في العلم والمستمع شريك المتكلم اما الذي ينصب الفتيا ينصب نفسه للفتيا قبل اوانه فربما اتي بامر الله علما له به واستحي ان يقول لا علم لي فعجل واصاب واجاب بالظن ومن ثم وقع في الخطأ فكان من المتكلفين والاسوأ من ذلك ان يركبه العجب والاعجاب بنفسه ويعد نفسه من كبار العلماء فاذا صحح له احد خطأ رفض هذا التصحيح سيدنا كعب الاحبار رأى رجل يتتبعه ويتتبع الاحاديث فقال له اتق الله وارض بالدون من شرف المجالس ولا تؤذي احدا فانه لو ملأ علمك ما بين السماء والارض مع العجب ما زادك الله به الا سفالا ونقصا الا سفالا ونقصا واوصى يحيى بن خالد ابنه جعفر فقال يا بني لا ترد على احد جوابا حتى تفهم كلامه ما تستعجلش في الرد افهم بيقول لك ايه فان ذلك استعجالك يعني يصرفك عن جواب كلامه الى غيره هتضطر تجاوب على حاجه ليست هي التي يقولها صاحبك وهذا ما يجب ان يعيه شبابنا وطلبه العلم بالذات واصحاب الدين والفضل من شبابنا الوتساب صاحب الهمه الوتساب في طلب العلم ان يكون متانيا لا يستعجل الامر قبل اوانه فغايه المستعجلين فوتهم كما قال احمد شوقي رحمه الله اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يذيبنا منه علما وإلى لقاء آخر استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم